وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنما لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر سموات والأرض، كذبواكم ليُفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيُأخِّرَكُم إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِن أَنتُم إلَّا بَشَرٌ مِثْلُ لنا تريدون أن تصدون أما كان يعبد آباؤنا أن عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 114. وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن لا أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرا على ما ذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ولا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتعوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويستقر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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ رَبَّ عَفَا أُولَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ مَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقَالَ الضعفاء للذين تكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شيء قَالُوا لَوْ أَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَى ألينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأغلفتكم وما كان لي عليكم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 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجِرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَقَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ جَتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ أُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 وَيُفِقُ قِمَّ مَا وَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ وأنزل مِنَ ثمرات رزق لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنعام، وسخر لكم الشمس والقمر ضائعين. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْشُوهَا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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفضل أئداة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات، فجعل الأئداة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.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 الحمد لله الذي وأبي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا في لي ولوالدي وعد المؤمنين يوم يقوم الحساب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَرُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْقَثُ فِيهِ الْأَبَصَارِ موطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفكدتهم هواء وأنذر الناس يوم سيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. فَيَكُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَشِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَةَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُوهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهٌ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَجُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُكْلِفًا وَحْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبردوا لله الواعد القهام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد